أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن قرآنا شيرت به الجبال أو قصعت به الأرض أو كلن به الموت سل الله الأمر جميعا أسلم يأش الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا أن لو يشاء الله لهدى الناس الَّذِينَ كَفَرُوا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا حتى يأثى وحده الله إن الله لا يخلق ليعاد ولا قد استهزأ برسولك قدرك فأني ل كفروا ثم أخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان عقاب فمن هو طائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبعونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول فالزيل للذين كفروا مكرهم وَخُذِ الدَّوَالِ التَّدِيلَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ لِهَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المستقون تجري من تحسي الأنهار أكلها دائما عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين من النار مثل الجنة التي وعد المستقون تجري من تحتها الأنهار أطلها دائم وظلها فينك عقب الذين اتقوا وَأَقْبَلَ الْكَافِرِينَ الْمَارِئُونَ وَالَّذِينَ آتَينَا مُلْكَ السَّبَعَةِ يَطْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْلَابِ وَمِنَ الْأَحْذَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُنْبِتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُسْرِكَ بِهِ إليه أدعو وإليه مآب وكذلك